ثمّ تولّو عنه وَقَالُوا مُعْلَمُ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلَ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 وأتينهم من الآيات ما فيه بلاء أمبين إنها أولئك لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بأباء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 في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين